قوله ان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله رَقْسَ بَامَ <ثم> ذَلِكَ تَنْذِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبط قد فصل وهو الذي أَنشَأَكُمْ من الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا قد فصلنا الآيات لقوم فأخرجنا به نفات كل شيء فأخرجنا منه خاورا فأخرجنا ومن النخل من طلعا كنوان ذانية I'm أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صاحبة Allah'a şey. İzlediğiniz için one ma